واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا فإن خفتم ألا تقشطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النشاء مثنا وسلاس ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم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 ولا تسفحا اموالكم التي جعل الله لكم قياما ورزقوهم فيها مكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتنوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح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 ولأبويه لكل واحد منهما الشدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورسه أبواه فلأمه الثلث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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ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 فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية تنصون بها أو دين وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ مَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ مَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ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 ولا تعذبوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة معاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ تَسْتَبْدِلُوا لَهُ زَوْجَيْنِ مَا كَانَ سَوْجَيْنِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَقِيضًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبينا.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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت الأخ الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم.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 وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ رَبَّنَا الأَعْلَى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 فَكِحُهُ النَّبِيُّ إِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مِحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلو انفسكم ان الله كان بكم رحيما وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبْ كَبَائِرَ مَا تنهون عنه وَنَغْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْمًا وَلَا تَتَمَنَّوْمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ لِلْرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّ اكْتَسَبُوا وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّ اكْتَسَبُوا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 وَإِنْ تَكُ حَسَنًا تَضَاعَفْهَا وَيُكْتِمِ الَّذِينَ هُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوْمَ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 لا تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإياكم تُمَرَّضُوا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَلَمْ تَجِدُوا ماء فتيم م صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا رفاً ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يشترون ضلالة وي يريدون أن تضل السبيل والله أعلم بأعداءكم وكفّ بالله وليا وكفّ بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عم واضيعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا ليه وراعنا ليهم بألسنتهم طعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونظرنا لكان خيرا لهم وأقبل ما ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَّا الَّذِينَ يُزَكِّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُضْلِمُ نَفْتِيلًا أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذب وَمَنْ كَفَرَ بِاسْمِنَا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعلهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله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 يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوة وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ظلالا بعيدا وَمَن يُنَاقِ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُلَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فكيف إذا أصابتهم صيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إن أردنا إلا إحسان وتفقًا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 ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوا كفّ الله فاستغفر الله ما استغفر لهم الرسول لا وجد الله تواب الرحيم فلا مربك لا يؤمنون حتى يحكّم بكم كفي <تصفيق> ما شجر بينهم في ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا كُنْتَ عَلَيْهِمْ أَن يَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُشْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ مَا الرَّسُولَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا سباتا ام افروا جميعا وان منكم لمن فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَاظْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي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 وَاتَّفَقَاتُ لِأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا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 وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يَقْتَعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَمَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَجُوا مِنْ عِدْكَ بَيَتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبْيَتُ نَفَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَعْكَلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَأَ بِاللَّهِ وَكِيلًا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 لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، حسَّ الله أياك فَبَسَّ الَّذينَ كَفَرُوا، وَاللَّهُ أَشَدُّ بَسَّ وَأَشَدُّ تَذْكِيرًا.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 وَمَنْ يُظْلِمُ اللَّهَ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُو لَوْ تَكْفَرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم إذا قن أو جاءكم حصرت صدورهم أيقات لكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقات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 DO ILA AL FITNATI URUTSU FIHA FA IN LAM YAATAZINUKUM WA YUNQO ILAIKUM AS SALAMA WA YANKUF FU AIDIYAHUM FA وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَجَاءَتْ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلا أَن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميساق فدية مشلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القاء اليكم السلام لا استؤمنا تبتغون عرضا حياه الدنيا فعند الله مران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 وكلا وعد الله الحسنا ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة فكان الله غفورا رحيما إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَوْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا وَاهمَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلا فَأُولَئِكَ عَنِ اللَّهِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا وَمَنْ كَانَ سِيرًا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 خذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة.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 فإذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمئنتم فاطمئنو الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهينوا في ابتراء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يجادل اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ يُجَادِنُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِنِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا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 ومن يكسب خطيئه او اسما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ما رحمته لهم ماطئه فتن منهم ان يضلوك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 وَإَذُعُول إِلَّا شَيطَانَ مَريدَ عَلَهُ اللَّ وَقَالَ لأَتَّخِذًاَّ مِنْ عبَادٍ كَ نَ صبَ مَفْرظَ وَلَظَِّ نَّهُم وَلَأمَن تَكُنْ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَنُغَيِّرُ نَخْلُقُ اللَّهُ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِم وما يعدهم الشيطان إلا ورورا أولئك ما وهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ وَمَا يُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ التي لَا لا تؤنهم ما كتب لهم ما ترعبن أن تكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين مِنَ من وَأَن وأن تقوموا لليتامى بالقسط.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 وأحضرت الأنفس الشحب وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً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 وَإِيَّا تَفَرَّقَ يُوَنِّي اللَّهُ كُلَّمِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ مَعِينٌ حَكِيمٌ فَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَلَقَدْ رَصَعِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن تَتَّقُوا اللَّهَ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 اتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً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 إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم اجدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم شبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما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 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا مَا بِهَا فَلَا تَقُودُوا بَعْهُمْ فَلَا تَقُودُوا بَعْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ وَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ذبذبين بين ذلك لا إله أولا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 ق رب مثالهم وقل لهم دخل الباب سجدا وقل لهم لا تعذوا في السبت ما أخذنا منهم مثالا غليظا فبما نقضهم مثالهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق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 وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا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 إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن لَهُ له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا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 وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّي هِمْ أُجُرَهُمْ فَيَجِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْفُوا اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 وَإِن كَانُوا إِخْوَتَ رِجَالٍ وَنِسَاءً فَنِ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ